112. وبينهما حجاب 113. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم 114. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى وَالْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما علي الكافرين الذين وانتخذوا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون